بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها و ت ش ت ك ي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون من คุณมีนศรีอิมม่าฮุนน م م มฮะติมม م าฮَุนัมมฮ ه ต م มอ ن ّอ م มมฮะ ا ุห์มอิลลัล ل าอิ ل ลาดะหุม ه ิน إ ัมล่าย و ل ูลู ن มُ كرم من القول وزورا، وإن الله لعفو غفور، والذين يظاهرون من مساهم ئ ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة. ب ل أي تماس ذلكم تعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أي تماس، فمن لم يستطع ف إ ط ع ا م ستين مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، وتلك حدود الله، وللكافرين عذاب أليم.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 يوم يبعثهم الله جميعاً فينبئهم بما عملوا إحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد ألم تر أن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 أ د ن ا من ذلك ولا أكثر إله ا و معهم أينما كانوا ثم ي ن ب ئ ه م بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء علي م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 ك حيوك بما لم يحيك به الله وقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها ف ب ئ س المصير الذين آمنوا إذا ت ن ا ج ي ت م فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون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 إذا قيل لكم تفسحو ا في المجالس ففسحو ا ا يفسح الله لكم وإذا قيل شزو فشزو وإذا قيل شزو فشزو يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا ن ا ج ي ت م ا الرسول فقدموا بين يدين جواكم صدقة ذلك خير لكم وأقهر فإن لم تجدوا فإن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 بما تعملون ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ماهم منكم ولا منهم و ي ْ ل ف و ن على الكذب وهم يعلمون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 لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النارهم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا ف َ ي ح ْ ل ِ ف ُ و ن َ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ أَلَا إِنَّهُمُ الْكَاذِبُونَ س ْ ت َ ح ْ و َ ذ َ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ ف َ أ َ ن س َ ا ه ُ م ْ ذِكْرَ اللَّهِ أ ُ ل َ ا ك حزب الشيطان، ألا ِ ن حزب الشيطان هم الخاسرون. إن الذين يحددون الله ورسوله أولئك في الأذل لي. كتب الله لأغلبنا أن و ر س ل ي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر دون من حا دا الله ورسوله َ ولو كانوا آباءهم ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم َُ أو عشيرتهم أولئك ك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويُدخلهم جنات ويُدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه. ه و ل ا كحزب الله. ألا إن حزب الله هم المفلحون. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام. w w w i s l a m c a l l c o m